أوهى الأسانيد معنا ما ينفعش أننا يصرحاه شيء آخر عشان أضمه إستاذ واهي وإستاذ فيه كذاب مع عمسهي على كل من لنا هنا أوهى الأسانيد لو قلنا من روع أبي بكتنا الصديق رضي الله عنه بالأسانيد هي أضعف الأسانيد لك أوهى الأسانيد اللي بتصل عباكتنا الصديق هنا أباكت الصديق لغاية في الجلالة صحابي النبي صحابي ثانية اثنين هما في الغار كلام ده مش عن أباكت الصديق مين يضيع عنه ويكذبون او يكونون ضعفاء جدا بحيث ما من نقبلش منهم هذا هذه الرواية يقول لنا رواية صدقة ابن موسى الدقيقي عن فرقة السدقي عن مرة طيب عن ابي يقول لك دي اوهى اللي جاءت عن ابيته الصديق طيب اللواء دول يعني هم كلهم ضعاف ولا اي امر هؤلاء نشوف كده صدقة ابن موسى الدقيقي هذا صالحا كان رغلا من العباد وكثيرا ما يكون العباد مشغولين بالعبادة منشغلين على الحديث فيقوم يتسافر في الحديث مش فاضي الحديث والتدقيق اللي فيه فكثير من هؤلاء يكون شيوفا صالحين زهادة ولكن ضعفين في الحديث إذا هنا عبادتهم يمكن ألهتهم عن التدقيق في الحديث ودفعتهم لإحسان الظن في أرواب فأفروا بالمعنى وغير ذلك صدق ابن موسى الدقيق هذا أول أسنين بالنسبة لأباك الصدين ابن حبان يقول عن صدقة كان شيخا صالحا إلا أن الحديث لم يكن من صناعة مش بتاع الحديث مش من رجال الحديث لكن هو نفسه مش إنسان وحش لا ده إنسان طيب إنسان كويس إنسان زين بس مش شغلته الحديث فإذا روى طلب الأخبار أما يروي يقلب الأخبار الحديث يروي الحديث فلان حط الحديث فلان, الحديث فلان حط للإسناج بتعلى ركبه على الإسناج الآخر مش واخد باله معه يعني أنه انشغاله عن الحديث كان هذا حال طيب هذا فرقد السبخين عن مرة الطيب مرة الطيب هذا من رجال الصحيحين مر نفسه ليس واهية وليس ضعيف مر نفسه هذا من أستقاط من رجال الصحيحين صدق ابن موسى الدقيقي عن فرقة السبقي عن مر فضل لنا فرقة السبقي اللي في النص يقول لنا ابن كانت فيه غفلة كانت فيه غفلة تغفيل يعني سهو كثير يسهو كثيرا هذا معنى فلان مغفل يعني يفوت منه حاليا يفوت منه حاليا هذا فقط السباخي كان فيه غفلة ورداءة حفظ فكان يرفع المراسيل وهو لا يعلم يرفع المراسيل يعني الحديث أو الأثر اللي وصل للتابعي يوم يقول عنه عن النبي صلى الله عليه وهو لا يتعمد لو تعمد ذلك كانت كذابة كان كذابة ولكنه كان هو مش واخد باله يرفع ده ويظنه مع سهو مع رحلته يقوم يرفع يرفع المراسل وهو لا يعلم ويسند الموقوف من حيث لا يفهم يسند يقول اسرد عن الصحابي هذا موقوف وقوف على الصحاب فيقوم يسند يد له الاسناد ويوصله للنبي صلى الله عليه وسلم وهو موقوف للصحابي مش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فضطر الاحتجاد بي إذا هنا صدق ابن موسى أن السبخي عن مرة وطيب إذا جاء في الإسناد حكم على هذا الإسناد بأنه إسناد بأنه إسناد واهي إسناد واهي ضائف أوها يعني أضعف الأسنين التي يروى بها أحاديث عن أبي بكر الصديق وأحاديث أبي بكر الصديق كانت قليلة. لم تكن كثيرة يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم كان غاية في الورع وغاية في فكانت أحاديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلة رضي الله تعالى عنه طيب هذا من أوهى الأسانيد وراحظتم أن في الإسنان نفسي واحد إيه ثقة واحد ثقة يمرجيش أعجي على الإنسان وده كله كذبين لا مش كله كذبين في الزقة وفيه اثنين من الصالحين بس كانوا فيهم غفلة فيهم رداءة عبصه ده من أوهى الأسانيد وهذا مقيد أوهى الأسانيد عن. أبي قد يأتي واحد من هؤلاء في رواية تانية هو بكلمك عن الإسناد فقط إذا جاء بهذا الإسناد رواية عن أبي باكر الصديق يكون الرواية هذه ضعيفة غير مقبول أو هاسمين الشامي رواع عن أهل الشامين أبو أمام الباهلي هذا صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عاش في الشام فرطر آخر حياتي كان في الشام رسمه صدي ابن عجلان رضي الله تبارك وتعالى عنه الإسناد اللي بيوصل لأبي أمامة صدي ابن عجلان رضي الله عنه يقول لك أوهى إسناد يصب إليه وهو من أسنيد الشاميين محمد بن قيس عن عبيد الله بن عن علي بن يزيد عن القاسم ابن عبد الرحمن الدمشقي عن أبي أمامة هذا الاسناد هي كله بنقول هذا اوحش اسناد اوحش اسناد يروي اهلي شام عن أبي امامه هل معناه كل الاسناد ده ضعفاء وكل اسم يشك ومحمد بن قيس المصروق كذبوه فده ده درجة من درجات ال 1000 الضعيف ان إنسان كذاب ده ده صلب على الزندقه صلبوا صلبوه الامام كان المنصور في عهد المنصور هذا فقتله وصلبه لأنه كان زندقا زندقا حيرو الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ونصدقه لا يبقى في هذا شرعا أن يولد في الإسناد حتى يصل محمد ابن قيس ويلقى بإيه المصلوب هذا محمد بن قيس المصروب بيرجع عني عن عبيد الله بن زحر عن عبيد, عبيد الله بن زحر يقول لك صدوق بس كان يخصد كان يخصد يبقى مش هو أنه حيب غوظي الإسناد عبيد الله بن زحر لكن اللي روى عنها طيب عن علي بن يزيد هذا ضعيف علي يزيد هذا ضعيف عن القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي هذا صدوق بس في مشكلة في القاسم بن عبد الرحمن ده انه يغرب كثير الاغرار في الحديث يجيب اللي غيره ما بيقولوش الله انت رويت مع فلان وفلان وفلان دول تلاء دول معك من, من الروايات اللي في الطبقة بتاعتك اللي اخذ عنك مش معنى انت اللي جبت ده والباقي ما مداموش هذا الشيء؟ لا إلو. انا ولاحظ ان انا اقول هذا صلوق يعني هذا حكم الحافظ ابن وله اصطلاح كلمة صلوق يمكن اولون أول كان بل يلحق كلمة صلوق بالثقة لكن عند الحارج معناه اقل ضرقشيا من غيره من الثقات فهذا صروق ويقرد يبقى يتشكف فيما يقول إنه إذا وافق غيره قبله إذا كان مخالفا لغيره يقول هذا من عادة الإغرار فيأتي بالشيء اللي يكون غير يخالق فيه فنتوقف في هذا الذي آتى به هذا القاسم ابن عبد الرحمن عبد المشقين عن أبي أمان واسمه أبي أمامة إيه؟ شدين ابن عدلان هذا هو ماما الشاني ابن عدلان رضي الله عنه طيب إذن الإسناد كده من أول محمد بن خيس المصروب هذا كذاب إذن كل كله حقيقة هيا حي... مش هنجبه إن كل الأشياء بتعت حتى لو فيه صدقون إنما هذا كنسان كذاب ولا ندري عنه هو ألف هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم له لفأله هذا الإسناد إذن هذا أوهى أسانية الشانية ومش قول الاسناد نقول أو هالأسانيد معناه إنه كل من فيه كذابون لا وقد يكون واحدا كذابا قد يكون اثنين قد يكون واحد كذاب والثاني ضعيف هل الأسانيد التي يروى بها عن ابن عباس رضي الله عنهما السدي السدي في اثنين سدي سدي إنه كان يجلس في الكوفة عند نمر السدة السدة سدة الجامع هذا يعني فلقد في الصدري الصغير وفي الصدري الكبير المقصود هنا الصدري اصلا الصدري الكبير تابعي كثيرا ما يغوي التفاسير وهذا صدري كبير صدوق انما هذا الصدري الصغير واسمه محمد ابن مروان وهذا متهم بالكذب محمد مروان متهم بالكذب يروي عن السلبيه السدي عن السلبيه وهذا كذاب راح غيره اسمه محمد بن السائب متهم بالكذب مش الكذب بس وكمان بضغط يتشيع يعني أما, اما يكون إنسان يميل لدفي في عرف المتقدمين يميل لعيد لابن طالب رضي الله عنه وهذا يتشيع هذا يتشيع هذا طيب فيش اشكاليه في مخالفه من هذا لكن اذا كان يذم في الشيطين هذا رافض, رافض هذا رافض, رافض, رافض يذم في ابي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فهذا الكلبي محمد أقول هذا الكثير حتلاقي في التفسير هذا الشيء يقول لك انه يروي السدي عن الكلبي فهذا إسناد الكذب فأذا هذا كذاب كان زيه كذاب عن أبي صالح عن أبي صالح اللي هو مولى أم هاني أم هاني أخت عليه ابن أبي طالح أم أبنة, ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مولاها أبو صالح اسمه باذام بدام ويقال بدام بالنون او بالميم بدام مولى مهان انت هذا ضعيف ويرسل يرسل يعني انه يذكر عن النبي صلى الله على طول يبقى هنا هذا يرسل الحديث او الحديث اللي وصل للتابعي الله يقول عن عن ابي صالح هذا عن ابن